بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيجه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليمن وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فارجع البصر هل ترى من فقور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واجعلنا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس النصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها وكان تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم, سألهم خزلتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد من شيء إن أنتم إلا في كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقالوا له ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير واسر قولكم اوجهره به انه عليم بذات لَنَسْمُ شُو فامشوا, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق واليه النسو امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض اذا يهتز ام امنتم من في السماء ين من قبرهم فكيف كان لكي اولم يروا الى الطير فوقهم صاخه ويقوم بهم ما يمسكهم الا وحده ان هو بكل شيء بصير أمن هذا الذي أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَمَّا أم مَن يَمْشِي سويا أم من يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صَوَاتٍ مُّسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنساكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي برأكم في الأرض وإليه تحشغون ويقول قُل إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا وَأْنُذُ الْفَتَنَ سِيئَتْ جُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ ومن معي أو رحمنا فمن يجيغ الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيكم that have been